صَنُ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَقَوْمٌ مُسْلِمُونَ عَلَيْهِمْ عَذَابًا مِّنَ النُّطْفِ الْمُصَوَّمَةِ قَالَ رَبِّكَ لِلْمُسْلِمِينَ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ عَذَابًا مُّبِينًا وَفِي مُوسَىٰ فأخذناه وجهودهم ما في اليم وهو مريم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العظيم ما تدعون من شيء أتت عليه وما جعلتهم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعاتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصعقة وهم ينقرون فما استطاعوا من قيامه وما كانوا مبصرين قالوا إنهم كانوا قونا فاسحين والسماء بنيناها بأيدي وقلنا نوسع والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين عدد ويذكرون كفره إلى الله إن لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا الله لها آخر لكم نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم رسول إلا قالوا سحر أو مجرم أدوى أصر به من هم قاموا قابوا فتولى عنهم فما أنت بمنون وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق فَإِنَّ لِلَّذِينَ وَلَمْ يَذْرُوا بِمِثْلِ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ فَوَهِيُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِ الْلَّهِ يُعْدُونَ وَالْقُرْآنِ وَالْكِتَابِ الْمَسْتَوِينَ فِي رَبِّ الْمَجْرُو وَالْبَيْنِ الْمَعْمُورَ وَالْسَّقْفِ الْمَرْفُوعَ يرا فويل في <تصفيق> خوبه يلعبون يوم يدعون إلى هذه النار التي بها تكذبون أفسحر هذا أنا عنتمنا تغسرون اسمونى تصبرو <تصفيق> أولا تصبرو سواء عليكم أنما تبسون فاكين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذا وجحين كلوا اشعرون ميئا بما كنتم تعملون واتجئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بالجور العين وَالَّذِينَ آمَنُوا واتبعتهم ذريتهم بِإِيمَانٍ ألحقنا بِهِمْ ذريتهم وما من, من شيء كل منهم لا زعون فيها كأسا لا نغموا فيها ولا تدخل ويطف عليهم الغلال لهم كأنهم دلهم مكنون وأقبل بعضهم على بعضية الساد قالوا إلا كنا قبل بأفلا مشعين فمن الله علينا وقال عذاب السمو إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر أما أوَلَمْ يَجْعَلُوا لَهُمْ وَلَمْ يَجْعَلُوا لَهُمْ مَجْرَىٰ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّدَبَ بَصْرِهِ رِيْبًا مَنْوَرٌ أُلْتَرَبَصُوا فَإِنِّي مَا كُنْتُ مِنَ الْمُتَرَبَصِ أم, أم, أَمْ يقولون أَحْلَمُهُمْ بِهَذَا أَمْ قَمُونَ أَمْ يَقُولُونَ فليأتوا بحديث مِثْلِهِ إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عيدهم خزاء المعبتان هم المسيطون أم لهم ظلم يستمعون فيه بل يأت مستمعهم بصنقان مبيل البنون أم عندهم الضيب فهم يكتبون أم يريدون الكيدان فالذي أكفرهم المكيلون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشفون وإن يرى كسفا من السماء ساقفا يقول مصحا لهم أردون أذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسعقون يوم لا عنهم شيء ولا هم ينصرون وإن للذين فَمِعَبْدِكَ فَإِنَّكَ بِأَيْنِمَا وَسَبِيحٍ فِي حَمْدِ رَبِّكَ إِنَّهُ لَقُوْمٌ وَمِنَ الْلَّيْلِ فَسَبِيحُ وَالْإِذْبَارُ النُّجُومُ وَالنَّجْمِ إِذَا هُوَ مَا ظَلَّ صَاحِبُهُمْ وَمَا ظَلَّ وَمَا يُنْقِطُ عَنِ الْهَوَاءِ وَإِلَّا وَحْدِهِ يُوحَى عَلَّمَهُ شَيْئًا وَأَدْرَكَهُ سدوا ماء موى بالخوف في <تصفيق> الاعلى همدا فتالا فكان قوم قوسي من هم تسمية المنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلى الظن والنظر لا يغير الحق شيئا فأعرض عنا من تولى عن ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مغلب من العلم إن ربك هو أعلم بمن ظل عن سبيله وهو أعلم بمن اتداك وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَجْزِيَ الَّذِينَ سَاهَرُوا بِمَعْبِهِ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَةِ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَالِرَ الْإِذْنِ وَالْفَاحِشَ إِنَّا لَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَأَسْعَلَ مَغْفِرَ وَأَعْلَمُ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 استرنوا لله هو عبده يقضى وتسعى شق القمر يعلم ويقول رسخ مستقيم وكذبوا واتبعوا اهواءا وقل اني sha'ala, wa sallam, whom yahu wa sallam, طبماه على أمره قد قدر وحملناه على ذاتي الواحي والرسل فجري بأعيننا جزادي ولن كان كفر ولن قد تردناها آية فهل من مبتكر فكيف كان عذابي ونظر ولن قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مبتكر كذبت العدوان فكيف كان عذابي ونظر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل ومقير فكيف كان عذاب ونظر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل منه مدكر كذبت فنور بالنظر فقالوا أبشر منها واحدا نتبعه إلا إذا لفي ظلام وصعور أمقي الظكر عليهم بينما وكذاب سيعلمون غدا من الكذاب إنا مرسلنا قد فتنة لهم فرتقهم المصبر ونبئهم أن ما قسمت بينهم كل شيء محضور فلا دو صاحبه فدع الطاعات فكيف كان عذابه نظور إنا أرسلنا عليهم سعداء أحدا فكانوا جاهلين محضرين ولقد يستون القرآن لطريق فهم من ذكر كذبت قوما طيب النظور إنا أرسلنا عليهم حاسبا وَلَقَدْ أنذرهم بجنة كذبا وبالنذب ولقد واردوهم رجلا فتمسنا أعمنه كذبهم على بِنذب ولقد صبّحهم بكرة على دون مستقيم كذبهم على بِنذب ولقد يستمن القرآن للذكر فهم فَأَوْكُمْ سَيُوْمٌ مِنْهُؤَايِكُمْ أم أَمَّنَّمَ رَأَوْنُوا فِي السُّعُوبَةِ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعُ النَّقْصِ يُفْزَعُ الْجَمْعُ وَالْمُرَدُّبُ الْسَّاعَةُ مَعْدُونَ السَّاعَةُ أَذْهَى وَأَهَبُ لِنَالُ فِي يَوْمَ مُدْخِلِينَ فِي <تصفيق> جَنَّاتٍ وَلَهُمْ